waarvan Allah en zijn Messias naar de mensen zullen komen op Allah wil en وَدَشِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إِنَّ الله يحب المتقين فَإِذَا سلخ الْأَشْهُرُ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا الكفر الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ إِنَّهُمْ لَا أيمان لَهُمْ لعلهم يَنْتَهُونَ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 Jubashirum rabbuhum birahmetim, minhu hua ridwani in lehum fiħa naimum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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم ذلك قولهم بافواههم يضاهئون يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا, وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق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 إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون, يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم, فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا, إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة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 وَخُطِمَ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مدين وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ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 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كَلِمَةَ الكفر وكفروا بعد إِسْلَامِهِمْ وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله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 فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون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 وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحق قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل, فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا, فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كثروا بالله ورسوله وماتوا وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق وتزهق انفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وجاهدوا مَعَ رَسُولِهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ منهم وقالوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا رضوا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ الخوالف وطبع على مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 maar op de meesters de ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء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 سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء جزاء بما كانوا يكسبون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأصال والذين اتبعوهم اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.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 مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا, وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما, فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة, في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت, وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ من يَقُولُ أَيُّكُمْ زادته هذه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا, وماتوا وهم كافرون اولم يرون انهم يفتنون في كل عام مروه او مرتين ثم لا يتوبون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 حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو, لا إله إلا هو عليه توكلت